ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن لله ما في السماوات والأرض غدًا لهم ما أنتم عليه ويوم الله بكل شيء عليم